ووصينا إِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ مُمْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَلُّهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّ الْمُلْوَى وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ قَالَ رَبِّ اشكرا نعمتك التي انعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل, وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين